قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَمَن نَّوى الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَئِن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ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 وما يكفر بها إلا الفاشقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عندهم إِلَٰهِي مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآهُ ظُهُورُهُمْ فأنهم لا